بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضل تعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدد إلا كانوا عنه معرضين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 قال ربي إن يأخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل لهارون ولهم علي دمٌ فأخاف أن يقتلون قال كلا فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَاتَّخَذَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ فَأْتِيَاهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَغَشِيَهُ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 وَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم لولين قال إن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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعْمَ وَإِنَّكُمُ إِذَا لَمْ نَالُوا الْمُقَرَّضِينَ قَالَ لَهُمْ مُسَاعَةَ بالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون إن لنا نحن الغالبون فألقامو سعىه فإذا يتلقى ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالم من رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا مقلبون إننا طمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأغرأناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَمْحَيْنَا فَلَقَفَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ مَلَخْرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَاخَرِينَ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 وَأَشِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ النَّضَّالِينَ وَلا تَخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلا بَنُونَ إلا من تالله بقلبٍ سليم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 ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نميل فاتقوا الله وأطيعون وما عليه من نجري نجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك لاردلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أغرقنا أخوهم هودٌ لا تتقون إني لكم رسولٌ مين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جرين جريء إلا على رب العالمين أتبون بكل ريعناية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 هذا إلا خلق لولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها سأصبحوا نادنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مّبِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر نجري إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتضرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بلا عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين ربنا نجني وأهلي مما يعملون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 في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المغسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول نميم فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جرين نجري إلا على رب العالمين أو فلكا ولا تكونوا من المخسرين وزنوب القسطاص المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبال لتلولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ لَنِينٌ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَنَزَّيَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ لَأَجْمِلَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الجرمين لا يؤمنون به حتى يرو العذاب لليم فيأتيهم بوتتهم وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن ضرُون أَفَبِعذابِنَا يَستعجلون أَفَرَأَنَّ نَزَلَتْ بِالشَّيَاطِينِ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدَعُنَّ عِندَ اللَّهِ إِلَٰهًا خَرَفَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ لَقَرَبِينَ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 وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنتهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون